موقع رياض القرآن يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم يتذكر.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 إلى ربك منتهاها إنما أنتم منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها